ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرو له بالقول ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أم تحدط أعمالكم أم لا تشعرون؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من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 فتبينوا فتبينوا أن تصبح قلبا بجهالات فتصبح على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن اللهم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن اللهم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون مظلما من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفه ثاني فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمد الله فإن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 قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ عسى, عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَمَّنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحما اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم كم من ذكروا وأنثى وجعل لكم وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.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 المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدين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 هداكم للإيمان إن صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون